قال تناقض خلف القضيتين في كيف وصدق واحد امر قفي يعني التناقض بين قضيتين هذا التناقض في الكيف يعني ان تكون احداهما موجبة والاخرى السالبة الكيف يعني السلب والايجاب نعم فيلزم أن تكون إحداهما صادقة والاخرى كاذبة هذا أمر لازم في التناقض ذلك قال أمر قفي بمعنى يعني لازم ومتحتم صدق احدى القضيتين فإذا كانت القضيتان الصادقتين فليس بتناقض نعم القضيتان كاذبتان ليس بتناقض فإن تكن شخصية القضية يعني مثل زيد قائم أو مهملة ليست شخصية لكنها غير مصوره الإنسان حيوان مثلا فنقضها بالكيف أن ترتله نقضها فقط السلبي أو بالإيجاب بالسلب يعني ان كانت سالبة فنقضها موجب موجب إن كانت موجبة نقدها سالب زيد قائم نقيضها زيد ليس بقائم الإنسان حيوان نقيضها الإنسان ليس بحيوان وإن تكن محصورة بالسور هذه المسورة كلية أو جزئية فانقض بضد سورها المذكور فانقض بضد سورها المذكوري مسورة بالكل نقيضها بالجزء مسورة بالجزء نقيضها بالكل تكن موجبة كلية كل انسان حيوان مثلا نقيضها سالبة جزئية نقيضها سالبة جزئية ليس بعض الإنسان بحيوان هذا نقيض كل انسان حيوان كلية موجبة نعم نقيضها سالبة تدخل النفي جزئية بعض الإنسان ليس بحيوان وإن تكن سالبة كلية وإن تكون سالبة كلية نعم وإن تكون سالبة كلية نقيضها موجبة جزئية نعم سالبة كلية لا شيء من الإنسان بحجر لا شيء من الإنسان بحجر هذه سالبة كلية لا شيء كلية نعم وعن لا شيء هذا سلب السلب النفي يعني السلب هو النفي والكلية معنى الكلي الذي يدخل تحته الجزئيات لا شيء من الإنسان بحجر هذه قضية سالبة كلية نقيضها موجبة جزئية بعض الإنسان حجر بعض الإنسان حجر طبعا نقيضها فالأولى صادقة والأخرى كاذبة لأن النقيض لاودة أن تكون إحدى القضيتين صادقة والأخرى كاذبة اقول التناقض حكم من احكام القضايا كالعكس العكس الذي سيتكلم عنه في الفصل الثاني ذكرهما المصنف للاحتياج اليهما ومعنى التناقض في الاصل يعني في اصل المعنى ايش معنى التناقض ثبوت الشيء وسلبه هذا التناقض أن نقول ايش فلان موجود فلان غير موجود فلان قائم فلان غير قائم ثبوت الشيء وسلبه دا متناقض تناقض فلان زيد موجود زيد غير موجود هذا ايش نقول عنه راسا هذا تناقض معقول فلان متحرك ساكن انه معقول متحرك وغير متحرك معقول كزيد ولا زيد ثبوت الشيء وسلبوت. وسلبه كزيد ولا زيد زيد هذا إثبات لا زيد سلب نفي وزيد كاتب وزيد ليس بكاتب أيضا هذا ايش نقض تناقض ومعناه هنا اختلاف قضيتين بالإيجاب والسلب اختلاف قضيتين بالإيجاب والسلب بحيث تصدق إحداهما وتكذب الأخرى إحداهما موجبة والأخرى السالبة ولكن إحداهما صادقة والأخرى كاذبة قال فخرج باختلاف القضيتين اختلاف المفردين يعني هذا لا يدخل في بحث التناقض عند المناطق كزيد ولا زيد هذا يعني لا علاقة له في الموضوع في موضوع التناقض عند المناطق لأن التناقض عندهم بين قضيتين لا بين مفردين وعرفنا أن القضية يعني الجملة التي لها محمول موضوع محمول أو مقدم وتالي نعم وبالإيجاب والسلب قال اختلاف قضيتين بالإيجاب والسلب يعني خرج بهذا القيل بقيل الإجاب والسلب المعبر عنه عندهم بالكيف يعني عند المناطق يعبرون عن الإجاب والسلب بإيش بالكيف الاختلاف بالكم وقال إيش اختلاف قضيتين بالإجاب والسلب يعني اختلاف بالكيف وليس الاختلاف بالكم المعبر عنه عندهم بالكلية والجزئية بدل ان يقولوا كل وجزئي، كلية وجزئية يقولون ايش الكم الاختلاف بالكم نعم ككل انسان حيوان كل انسان حيوان وبعض الانسان حيوان هنا يوجد اختلاف بين القضيتين لكن اختلاف بالكم وحده اختلاف بالكم وحده فهذا لا يسمى تناقضا وليس تناقضا كل إنسان حيوان كلام صحيح بعض الإنسان حيوان كمان كلام صحيح فهنا اختلفت القضيتان. اختلفت القضيتان لكن هذا الاختلاف ليس, بالكم. ليس بالكيف وإنما بالكم وبحيث تصدق إحداهما وتكذب الأخرى أيضا هذا قيد ثالث عندنا ثلاث قيود في التعريف اختلاف قضيتين فخرج بقضيتين اختلاف المفردين بالإيجاب والسلب يعني بالكيف خرج الاختلاف بالكم بحيث تصدق إحداهما وتكذب الأخرى قيد ثالث خرج إيش قولنا زيد فاضل زيد ليس بفاسق إيه القضيتان مختلفتان زيد فاضل غير زيد ليس بفاسق مختلفتان نعم ومختلفتان بالكيف ايضا احداهما موجبه والاخرى سالبه لكن كلتاهما صادق كل منهما صادق زيد فاضل نعم نفس معنى زيد ليس بفازير. قال لاتفاقهما على الصدق إذا لابد من تحقق هذه القيود الثلاثة حتى يتحقق التناقض اختلاف بين قضيتين واختلاف بالكيف ربما يكون اختلاف بالكيف والكم يعني قد يكون الاختلاف بالكيف فقط قد يكون الاختلاف بالكيف والكم أما إذا كان اختلاف بالكم وحده لا يسمى تناقضا اذا كان الاختلاف بالكم وحده كما ذكر كل انسان حيوان بعض الإنسان حيوان هذا اختلاف بالكم وحده فهذا لا يسمى تناقضا نعم وان تصدق احداهما وتكذب الاخرى قال مثال من طبق عليه تعريف المصنف من طبق عليه تعريف المصنف لانه قال ايش تناقض خلف القضيتين في كيف وصدق واحد يعني القيود التي ذكرها الشارح هذه خلف قضيتين يعني اختلاف قضيتين في كيف الايجابي والسلب وصدق واحد يعني لا بد من ان تصدق احداهما وتكذب الاخرى مثال من عليه تعريف المصنف زيد عالم زيد ليس بعالم هذه ايش قضيتان زيد عالم قضية زيد ليس بعالم ايضا قضية اختلف اختلفتا بالكيف زيد عالم موجبة زيد ليس بعالم سالبه نعم ايضا احداهما صادقة والاخرى يعني لا بد أن تكون في هذه الحالة زيد عالم زيد ليس بعالم أحد أمرين لا بد أن يكون إما عالما وإما غير عالم إذن إحداهما يجب أن تكون صادقة والأخرى يجب أن تكون كاذبة أن نقول هاتان القضيتان صادقتين هذا تناقض نعم ليس صحيحا قال وهذا بالنسبة لغير المصوره. اما هي المصوره يعني بي لماذا بكل بالكليه او بالجزيئيه هذا معنى مصوره كما سبق الكلام حين نتكلم عن القضايا اما هي يعني المصوره فلا بد من الاختلاف في الكم ايضا يعني لا يكفي فيها الاختلاف في الكيف لا بد ايضا من اختلافه في الكم لو كان اختلافا في الكم وحده لا يسمى تناقضا لكن اذا كان اختلافا بالكيف وحده يكون تناقضا لكن بغير المسوره نعم اما المسوره لا بد ان يكون الاختلاف بالكيف وبالكم قال مثال التناقض في القضايا الاربعه لان القضايا عندنا اربعه اما شخصيه واما مهمله شخصية أو عرفنا شخصية مثل زيدون كاتب زيدون ليس بكاتب مهمله الإنسان حيوان غير مسورة نعم وإما كلية مصورة كلية وإما مصورة جزئية هذه القضايا الأربعة مسورة كلية مسورة جزئية قال مثال التناقض في القضايا الأربعة على ما ذهب إليه المصنف في الشخصية زيد كاتب زيد ليس بكاتب إنه قال فإن تكن شخصية فنقطها بالكيف أن تبدله يعني فقط سلب وايجاب نعم زيد كاتب زيد ليس بكاتب وفي المهملة مثل الشخصية الإنسان حيوان الإنسان ليس بحيوان الإنسان ليس بحيوان هذه نقيض قال وفي الكلية كل إنسان حيوان هذه مسورة كلية كل إنسان حيوان لاحظ النقيض بعض الإنسان ليس بحيوان جاء النقيض ماذا بالكيف والجزئية جاء النقيض بالكيف وبالكم بالكيف وبالكم كل إنسان حيوان موجبه كليه كلية نقيضها سالبة جزئية بعض الإنسان ليس بحيوان نعم. طبعا كل إنسان حيوان صادقة بعض الإنسان ليس بحيوان كاذبة ليس كذلك لكن المهم النقيض جاء لماذا بالكيف وبالكم، بالكيف وبالكم، نعم. ماذا قال هناك؟ فإن تكن موجبة كلية أو ان تكون محصورة بالسور فانقض بضد سورها المذكور السور كلي ياتي إيش النقيض؟ جزئي، نعم. فإن تكون موجبة كلية نقيضها سالبة جزئية. مثل هذه كل إنسان حيوان موجبه كلية بعض الإنسان ليس بحيوان قال وفي الجزئية نعم وفي الجزئية مسورة جزئية بعض الإنسان حيوان بعض الإنسان حيوان مسورة جزئية ماذا قال لا شيء من الإنسان حيوان لا شيء من الإنسان حيوان. بعض الإنسان حيوان موجبه جزئية. جاء النقيد ماذا؟ كليه سالبة. كليا سالبة نعم. يلاحظ لكن هنا يعني بالنسبة للشارح أو نعم الشارح. في يعني البيت الثالث كأنه لم يتعرض لأنه قال وإن تكن سالبة كلية نقيضها موجبة جزئية وإن تكن سالبة كلية نقيضها موجبة جزئية فهذه لم يتعرض لشرحها لم يتعرض لشرحها الشارح قال فإن تكن فعندك تكون مجبة كلية نقيضها سالبة جزئية هذه أتامة مثال عليها وهو مع كل إنسان حيوان هذه مجبة كلية بعض الإنسان ليس حين تكون سالبة كلية وإن تكون سالبة كلية نقيضها مجبة جزئية هذه ما أتامة بمثال لها واضح هو اتى بمثال لم يذكره صاحب السلم صاحب النظم صاحب النظم ذكر الموجبه الكليه نقيضها سالبه جزئية السالبه الكليه نقيضها موجبه جزئية الشارح ذكر بدل السالبه الكليه ذكر ايش الجزئيه الموجبه قال جزء بعض الحساني حيوان هذه موجبة إيش جزئية موجبة جزئية نقيضها نعم سالبة كليا كأنه عكس يعني كأنه عكس وإن تكون سالبة كليا نقيضها موجبة جزئية هو ماذا فعل أتى بموجبة جزئية نقيضها سالبة كليه اتى بموجبة جزئية نقيضها سالبه كلية يعني كانه عكس يمكن أن نقول إذا أحببنا نأتي بمثال مطابق عليها نعم لا شيء من الإنسان سالبة كلية لا شيء من الإنسان بحجر لا شيء من الإنسان بحجر نعم. هذه إيش؟ سالبة كلية لا شيء من الإنسان بحجر سالبة كلية نقيضها موجبه جزئية بعض الإنسان حجر بعض الإنسان حجر موجبه جزئية طبعا الاولى صادقة لا شيء من الإنسان بحجر صادقة الثانية قال ولكن الذي يدل عليه كلامه الآتي من أن المهملة في قوة الجزئية الآتي يعني عند كلامه عن العكس قال المهملة في قوة الجزئية نعم يوافق قول غيره من المحققين إن نقيض المهملة سالبة كلية نقيض المهملة سالبة كلية وهناك ماذا قال؟ إذا كانت شخصية أو مهملة فقط النقيض يأتي بالكيف يعني هي موجبة تأتي بها سالبة الإنسان حيوان نقيضها نعم الإنسان ليس بحيوان هذه المهملة ماذا قال كلامه الآتي يدل على أن المهملة في قوة الجزئية والجزئية الجزئية نقيضها ماذا كلية سالبة. كلية سالبة فقال الذي يدل عليه كلامه الآتي من أن المهملة في قوة الجزئية يوافق قول غيره من المحققين إن نقيض المهملة سالبة كلية فنقيض الإنسان حيوان لا شيء من الإنسان بحيوان يعني هو حسب كلامه الاول الانسان حيوان النقيض ما هو بالكيف فقط وهو النفي الانسان ليس بحيوان حسب كلام غيره وكلامه هو فيما بعد هذه المهمة الانسان حيوان ينبغي ان يكون نقيضها نعم سالبة كلية مثل الموجبة الجزئية مثل الموجبة الجزئية الموجب الجزئية نعم بعض الإنسان حيوان لا شيء من الإنسان حيوان فهذه مثلها لأن وقال المهملة في حكم الجزئية في قوة الجزئية الجزئية نقيضها كلية سالبة يعني معنى ذلك أن المهملة نقيضها يكون بالكيف وبالكم بالكيف وبالكامل بينما حسب كلامه الاول بالكيف فقط الانسان حيوان نقيضها الانسان ليس بحيوان يريد ان يقول لا حسب كلامه الاتي وكلام غيره الانسان حيوان نقيضها لا شيء من الانسان بحيوان فتكون المهملة داخلة في المثورة بالسور الجزئي يعني صار عندنا الشخصية صار عندنا ايش الشخصية وعندنا الكلية, الكلية والجزئية والمهملة حكم وحكم الجزئية هكذا يعني بدأ ان يقول القضايا اربعه جعلها ايش ثلاثة حس تخصيبه الاول نعم عندنا الشخصية والمهملة وعندنا المسورة جزئيها الكلية والجزئية فيريد ان يقول المهملة في حكم الجزئية التي نقيضها سالبة كلية قال واعلم ان التناقض لا يتحقق بين القضيتين الا مع اتفاقهما في وحدات ثمان مذكورة في المطولات ترجعوا الى وحدة واحدة وهي اتحاد النسبة الحكمية اتحاد النسبة الحكمية يعني حكما ينبغي ان تكون القضيتان متحدتين في عدة امور حكما ما هي هذه الامور عم يقول نرجع اليها بالمطولات لحتى إيش ما يشوش علينا نعم لكن يعني ما هي فيها تشويش لذلك يعني ما في مانع نذكركم ياها أنه مثلا يعني متى يتحقق التناقض متى يتحقق التناقض قال إذا اتفقت القضيتان في وحدات ثمان ترجع إلى وحدة معنى واحد وهو اتحاد النسبة الحكمية يعني حكما النسبة واحدة بين القضيتين ما هما أولا اتحاد الموضوع اتحاد الموضوع زيد قائم زيد ليس بقائم الموضوع نفسه فلو اختلف الموضوع لا يبقى تناقض زيد قائم بكر ليس بقائم تبهت معي زيد قائم بكر ليس بقائم قضيتان متناقضتان لا لأن المحمول اختلف المحمول اختلف نعم زيد كاتب زيد ليس بنائم اختلف ايش المحمول ما بقي تناقض زيد كاتب اي ما في شيء زيد ليس بنائم اختلف المحمول ما بقي تناقض زيد كاتب التناقض ان تقول زيد ليس بكاتب نعم اختلاف الزمان زيد نائم في الليل زيد ليس بنائم في النهار في تناقض ما في تناقض اختلاف في الزمان اختلف الزمان فما بقي هناك تناقض اختلاف في المكان نعم زيد في الدار زيد ليس في السوق زيد في الدار زيد ليس في السوق صار في سلب وإيجا... يعني صار في تناقض في الكيف نعم لكن اختلف ماذا الزمان زيد في الدار زيد ليس في السوق اتينا بالنفي لكن اختلف ايش المكان لا يبقى ايضا تناقض الاضافه خالد ابو عمر آه خالد ابو عمر زيد ليس بابي عمر آه زيد ليس او خالد لا اختلاف ايش الاضافه زيد أبو عمر زيد ليس بأبي بكر اختلاف الإضافة زيد أبو عمر زيد ليس بأبي بكر في تناقض ما في تناقض لماذا لأن اختلفان الإضافة الجزء والكل الجزء والكل يعني لابد أن تكون القضيتان متفقتين في كل هذه الأمور حتى يكون تناقض إذا جاء إيش السلم باختلاف في الكيف أما إذا كانت القضيتان مختلفتين في واحدة من هذه لا يكون تناقض نعم الاتفاق في الجزء والكل ليس الجزئية والكلية في الجزء والكل نعم إذا قل قرأ زيد بعض الكتاب قرأ زيد بعض الكتاب لم يقرأ زيد كل الكتاب. قرأ زيد كتابا لم قرأ زيد بعض كتاب المنطق. لم يقرأ زيد كل كتاب المنطق. في تناقض ما في تناقض لأن القضية الأولى تقرر أنه قرأ البعض والأخرى تنفي أنه قرأ الكل. فالقضيتان صادقتان وليس هناك تناقض. نعم. ايضا الاتفاق في الشرط الاتفاق في الشرط زيد يدخل المسجد ان كان طاهرا زيد يدخل المسجد او نقول المسلم يدخل المسجد ان كان طاهرا المسلم لا يدخل المسجد ان كان ليس بطاهرا ليس بطاهر او المسلم لا يدخل المسجد ان لم يكن طاهرة ان لم يكن طاهرة اختلف ايش الشرط هناك نشترط الطهارة هنا نشترط جاء النفي لعدم الطهر جاء النفي لعدم الطهارة نعم فهذه هي الامور الثمان اللي قال مذكورة في المطولات أي والقوة والفعل ايضا نعم القوة والفعل وهي مثلا الخمر مسكر في الدم الخمر مسكر في الدم مسكر في الدم بالقوه ولا بالفعل آه بالقوه فنقول الخمر مسكر في الدم الخمر ليس مسكرا في الدم في تناقض لا الخمر مسكر في الدم يعني في الوعاء في الزق نعم بالقوه بينما ليس مسكرا في الدم بالفعل إذا واحد حاطب شوية خمر بالاناء وقاعد مقابلها أو موجودة عنده في البيت بسكار ما بيسكار فالاتفاق في القوة والفعل في القوة والفعل مثل هذا المثال الخمر مسكر في الدن. الخمر غير مسكر في الدن. فهنا باختلاف لان اختلافهما في القوة والفعل فنقول الخمر مسكر في الدم بالقوه الخمر غير مسكر في الدم بالفعل نعم صاروا ايش ثمن نعم زيد قرأ بعض نعم بعض كتاب المنطق مثلا هذا جزء قرا بعض كتاب المنطق زيد لم يقرأ كل كتاب المنطق فهنا صار في اختلاف بالكل والجزء فلا يكون تناقضا لا يكون تناقضا قال فتلخص أن القضيتين الشخصيتين تناقضهما يتحقق بالاختلاف في الكيف مع الاتفاق في الوحدات يتحقق بالاختلاف في الكيف مع الاتفاق في الوحدات هذه الوحدات الثمان نعم وان المسورتين يتحقق تناقضهما بالاختلاف في الكيف والكم مع الاتفاق فيما ذكر لا بد من اتفاق في هذه الوحدات بينما القضيتان الشخصيتان يتحقق التناقض فقط في الكيف يعني بين الإيجاب والسلم زيد قائم زيد ليس بقائم وبما أنه أدخل المهملة أدخل المهملة, المهملة في المسورة الجزئية إذن بالخلاصة ما تعرض لها قال وأن المسورتين يعني وتدخل المهملة في المسورة الجزئية يتحقق تناقضهما بالاختلاف في الكيف والكم مع الاتفاق فيما ذكر من هذه الوحدات والله اعلم قال فصل في العكس المستوي في العكس المستوي نعم العكس قلب جزئي القضية قلب جزئي القضية جزئي القضية اللي هي هما ايش الموضوع والمحمول او المقدم والتالي مع بقاء الصدق والكيفية يعني تبقى كل منهما نعم على ما هي عليه موجبة موجبة سالبة سالبة وكل منهما صادق والكم ايضا يبقى على ما هو عليه كليه او جزئيه الا الموجب الكليه إلا الموجب الكليه نعم ف... فعوضها الم... او فعوضها فعوضها نعم يعني عكسها الموجبه الجزئيه الموجبه الكليه نعم عكسها موجبه جزئيه نعم فعوضها عوضه ده ده الضوء ايه فعوضه طه ايه انا قلت الاول فعوضها هنرجع لكم ففعوضها او فاعوضها فعوضها وضابطها عندك ايه مش نفس لا هي نفس النسخه نقدر نتكلم ايوه فاعوضها ايه يعني نفس الموضوع اذا ان عوض عوض وعوض نفس المعنى يعني نفس المعنى. يعني عكسها المراد ايش عكسها الموجب الكلية فعوضها الموجبة الجزئية والعكس لازم لغير ما وجد والعكس لازم لغير ما وجد به اجتماع الخستين فاقتصد يعني هذا العكس يأتي في القضايا التي لا يجتمع فيها الخستان، ايش الخستان؟ الخستان يعني الجزئيه تعتبر نقص قصه يعني نقص فالجزئيه نقص وايضا السلب نقص فاذا اجتمع السلب والجزئيه يعني السالبة الجزئية ليس لها عكس السالبة الجزئية ليس لها عكس ومثلها المهملة السلبية لانه قال بان المهملة في حكم ايش الجزئية لانها في قوة الجزئية والعكس في مرتب بالطبع وليس في مرتب بالوضع يعني العكس في اي قضية القضايا يأتي يأتي العكس في القضية التي تكون يكون محمولها وموضوعه ومحمولها مرتباني بالطبع يعني من حيث المعنى من حيث المعنى بحيث نعم إذا انتفى الترتيب انتفى المعنى لا من حيث الترتيب بالوضع يعني بالذكر أنت على كيفك مثل ما بديك تحط الكلام هذا اسمه ترتيب بالوضع. ترتيب بالذكر انما العكس فيما هو مرتب بالوضع اقول العكس في اللغة التحويل وفي الاصطلاح ثلاثة اقسام عكس مستو وعكس نقيض او عكس نقيض موافق عكس نقيض موافق وعكس نقيض مخالف هذه اقسام ايش العكس عنده ومتى اطلق العكس فالمراد به الاول يعني العكس المستوي فتقييد المصنف العكس بالمستوي زيادة ايضاح للمبتدي يعني هو كان المفروض ان يقول فصل في العكس وهذا العكس يراد به العكس المستوي لكن بما أن المبتلئ لم يسبق له معرفة بهذا الفن فإذلك وضحه لا فقال له العكس المستوي نعم قال وعرفه المصنف أي يعني ما هو قال عكس نقيض عكس نقيض موافق وعكس نقيض مخالف هو يعني ما تعرض لهما لكن يعني ماهما نعم هو سيأتي في العكس المستوي أن المراد به هو وضع المحمول موضوع والموضوع محمول نعم الآن يعني نعطي فكرة عن, عن النوعين الآخرين بعد ما نتعرف على هذا النوع قال وعرفه المصنف بقوله العكس الى اخره قال العكس قلب جزئي القضية مع بقاء الصدق والكيفية والكم فقال عرفه بقوله العكس يعني ان العكس هو ان يصير المحمول موضوعا والموضوع محمولا مع بقاء الصدق والكيف والكم مثال ذلك بعض الانسان طبعا عرفنا الكيف يعني السلب او الايجاب والكم الكلية او الجزئية <تصفيق> مثال ذلك بعض الانسان حيوان فهنا الموضوع ما هو الانسان والمحمول حيوان عكسه قال عكسه بعض الحيوان انسان بعض الانسان حيوان صادقة كلية صادقة بعض الانسان حيوان طبعا ما في مفهوم مخالف انه على رأي الاصوليين انه بعض الانسان نعم ليس بحيوان نعم بعض الإنساني حيوان بعض الحيواني انسان فالقضيتان صادقتان وهذه جزئية وهذه جزئية وهذه موجبة وهذه موجبة كل ما هنالك جعلنا المحمول الذي هو حيوان في القضية الاولى موضوعا في القضية الثانية نعم. قال فالقضية الاولى موجبة جزئية صادقة موجبة جزئية صادقة والثانية كذلك ايضا موجبة جزئية صادقة قال ويستثنى من هذا الضابط الموجبة الكلية نقال إيش إلا الموجب الكلية وهو قال الموجب يعني القول الموجب يعني أن القضية بمعنى القول قضية بمعنى القول فلضرورة قال الموجب يعني الموجبة الكلية فإن عكسها موجبة جزئية فإن عكسها موجبة جزئية يعني هنا صار اختلاف في ماذا في الكم صار اختلاف في الكم نعم كقولنا كل انسان حيوان عكسه بعض الحيوان انسان نعم لاحظ معي هنا الموجبة الكلية قال فع فان عكسها مجبة جزئية يعني هنا اختلفت القضية الثانية يعني اختلف العكس عن القضية الاولى لماذا بالكم لماذا لانه لو, لو, لو لم يكن هناك اختلاف بالكم يعني قال موجبه جزئية موجبه كلية كل انسان حيوان نعم إيه لو قال كل حيوان انسان فلا تصدق القضية لانه شرط العكس ان تبقى القضيتان صادقتين ترهت معي أن تبقى القضيتان صادقتين، فلو عكس الكلية الموجبة، لو عكس الكلية الموجبة، نعم ايش لو لو بقيت موجبة كلية موجبة يكون فيه كذب في القضية الثانية، يكون الكذب في العكس. الموجبة الكلية قال، إلا الموجبة الكلية فعوضها الموجبة الجزئية. لماذا اختلفنا في الكم نعم لأن الكلية الموجبة لو أتى بعكسها كلية موجبة نعم لكذبت القضية الثانية بصير معنا كل إنسان حيوان عكسنا وضعنا حيوان الذي هو محمول جعلناه موضوعا فصار عندنا إيش كل حيوان إنسان وهذه قضية كاذبة نعم قال والعكس لازم لكل قضيه يعني كيف ما معنى لازم يعني وارد كل قضيه لها عكس نعم لكن بشرط لم يجتمع فيها خستان أو خستان صح بكسر الخه خستان والعكس لازم لكل قضيه لم يجتمع فيها خستان وهما السلب والجزئيه السلب خسه نفي لانه والجزئية أيضا نقص يعني مراد بال يعني إيش نقص نعم قال فتخرج السالبة الجزئية السالبة الجزئية تخرج لماذا يعني هذه ليس لها عكس لماذا لأنه اجتمع فيها السلبية والجزئية فليس لها عكس والمهملة السلبية لماذا؟ لأننا اعتبرنا المهملة في حكم الجزئية. اعتبرنا المهملة في حكم الجزئية. فهي مهملة في حكم الجزئية. إذا هي جزئية وهي سلبية في عن واحد. إذا اجتمع فيها أيضا الخستان. قال والمهملة السلبية لأنها في قوتها. هذا ما أشار إليه بقوله إيش؟ والعكس لازم. بغير ما وجد. به اجتماع الخستين فاقتصد يعني اقتصد بالكلام وبالفهم ها ومثلها او مثلها يعني هذه مثل التي اجتمع فيها الخستين ومثلها المهملة السلبية المهملة السلبية نعم او اذا قلنا ومثلها نعم والعكس لازم لغير ما وجد به اجتماع الخستين يعني السلبية والجزئية فاقتصد ومثلها يعني مثل السلبية الجزئية المهملة السلبية لانها في قوة الجزئية في قوة الجزئية طبعا المهملة يعني انا عم كرر بعض العبارات لانه في بعض جزء عم يحضروا الجديد يعني او اليوم حاضرين نعم او بعض يعني جلسات ما حضروا يعني صار واضح في ذهننا. المهملة يعني غير المسورة والمسورة ما بدأت بكل أو بعض ما سورت بكلية أو جزئية نعم قال في ويبقى اذا ما هي القضايا التي لها عكس إذا أخرجنا السلبية الجزئية وأخرجنا المهملة الجزئية فماذا يبقى عندنا من القضايا التي لها عكس؟ نعم القضايا عندنا شخصية، عندنا شخصية، وعندنا إيش مهملة، وعندنا كلية، وعندنا جزئية، وكل منهما نعم موجب أو سالب، موجب أو سالب، إذا بطلع عندنا من قضايا، صح؟ من قضايا، لأنه أربعة كلٌّ منهما موجب أو سالب من قضايا. يخرج المهملة السلبية ويخرج الجزئية السلبية ليس لها عكس اذا بقي عندنا سته قضايا لها عكس وقضيتان ليس لهما عكس ويبقى الشخصية بقسميها أعني الموجبة والسالبة الموجبة والسالبة والكلية كذلك يعني الموجبة والسالبة. صاروا ايش اربعة والجزئية الموجبة الجزئية الموجبة اما الجزئية الليبة ليس لها عكس والمهملة الموجبة بيخرج ايش الساربة المهملة ليس لها عكس فالشخصية الموجبة زيد كاتب عكسها بعض الكاتب زيد اساس ان الكاتب اسم جنس مثلا بعض الكاتب زيد بعض الكتاب زيد عكسنا زيد كاتب الكاتب محمول عكسنا جعلناه موضوع نعم بعض الكاتب زيد نعم والسالبة هذه الشخصية الموجبة قال عكسها بعض الكاتب زيد والسالبة الشخصية السالبة ان كان محمولها جزئيا انعكست كنفسها كقولنا زيد ليس بعمر زيد ليس بعمر هذه شخصية سالبة نعم ومحمولها ايش جزئي وليس بكلي لانه شخص واحد وعكسه عمرو ليس بزيد عمرو ليس بزيد يعني ايش قال انعكست كنفسها يعني جعلنا المحمول موضوع والموضوع محمول وان كان كليا محمولها ان كان ايش كليا انعكست الى سالبه كليه نحو زيد ليس بحمار طبعا حمار كلي وليس جزء لانه حمار تنطبق على اشخاص كثيرين بينما عمر شخص واحد قال عكسه لا شيء من الحمار بزيد انعكست الى سالبة كلية زيد ليس بحمار نعم جاء العكس ايش لا شيء من الحمار بزيد قال والكلية الموجبة الكلية الموجبة عكسها جزئية موجبة مثل ما ذكر هناك انه الا الكلية الكلية الموجبة تنعكس جزئية موجبة نحو كل انسان حيوان يعني قلنا لا يمكن ان تنعكس كلية انه كل حيوان انسان كل انسان حيوان عكسه بعض الحيوان